بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والنجم اذا هوان سوين باستيرا كاتي اغلشوين خيدترا زيتو بخيراي بردبيتو و اوادبيت ما ضل صاحبكم وما غوان حاولوا ها هاوري إياه محمد جمره وسر ليشوا ونبوا لريجي راس الروان نترازوا وما ينطق على الهواء سوق فتاري اويك أويك القرآن لا أرزبازي وهاوا وهو هوا سوى إلا وحي يوحى اميك الرائد جينيت تنها نجا وحي خدايا علمه شديد القوى جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فيار ذو مرة فاستوا او جبرائيليك خاوني بيروهوشي زور بهزو ديماني چي جوان انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلا لکاتیک دل آسوي هر بزرگ بلند و سری هال دابو آسوي پر کرده بو لودوآ تادهاد نزیک دوو سرانجام ها تخوار و بله پیغمبر. اون دلی نزیک بو دو کوان یا کم ترج بو. فاوحا عبده ما اوحا إنجا خدا لرغي اووا نقاي كردوا بنده خوي آي چنقاي اقبو ما كذب الفؤاد ما ران أوسا اوي كبتشاوي سري بيني لناخو دروني وبرواي بيهبو ناخو دروني راس يكاني بدرو ندزاني أفتمارونه على ما يراه جاء الراستة اي مجادلي لدادك لسر شتكك او ضلنيية الذيتني ولا قدر رآ زنة أخرىي صدرات المتهها سوين بخده بجمان عندها جنة المأوى كلاوه دا بهشتي مأوى هيا لا يلا حوانوا اد يغش السدرة ما يغشا كتاك اوي السدري دا پوشي مگر هر خدا خوي بزانه ما زاغ البصر وما ما جابينيني او بديهن روان لو شودا ونبيتشا وبسل بيغمبر كرابيتو تشاوي ليلا دابيت لا قد من آيات ربه الكبران بيغمان بيغمبر لو شودا لبلقو نشانه ومعجزه جورا كاني پرورد غاري بيني وبتشاوي سري بهمو هستي ا فر ايتم لات ومنات الثانيه الاخرى جه بدنه بده درباري لات عزاء دودانا بتين ناشرين و اسكتالي دروسكراو مناتي سه هميش اويش بتي چيترا ايات صلاتيان هيا اناكم الذكر و له الانثان اي الروايه قران بو ختانو چان بو خدا بچاك بزنن خدای گورد دیویت با عقلی چوتیان رخنيان نیان لیه بگرید. هر دوگ دروس کراوی خدا نو پیوری تنها خدا ناسی و پارس کاریه. تلک اگر وابید او کاتا او دابش کرنو بریارتان زور دور و لس نور ترازانه. ان هي الا اسماء سميتموها انتم اسماء ما انزل الله بها من سلطان اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى خدا <تصفيق> أو أن تنها شوين يجوانو آرزوي يدرون أن خوشكانيان دكون لك أتكدى كبراصيل لا ينبر ورد جاريانوا رين مي ين بيجي شتوه. أم ما تمنى. نخير بو آدم زاد نية أويد دوايد كات. ثم كآوى تكاني النية تديل للدنيا دا. لله الآخرة والأولى. كواتهر خدايا خاوني دنيا وقيامات.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 زورفير يشتاج لاسمانا كاندا هن كتكاو بارا نوايان نا كامو بيسوده ما غير خدام مولد بدات بو هر كسك شايستي ورا زيبت كات كاب كات يات كايبو بكريت ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى في حالة القيامة في القيامة لا تشارك لا لا فريشتكان لحالك دا فريشتكان وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أواني بل كوهر شويني قماني بيسرو بندكوين لكاتيك دا بهيت بهيد شيويك جيغي حقو راستي ناقريتوا فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا جوهما دبوكسي كياخيبو اللي يادو برنامي ايما مباستي شي نبوه تنهاج يعني دنيا بيت ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وانا هر اوانده لديه دزان هر اوانده دبريت براسي هر پروردگاري تويا كتاق <تصفيق> دزانه چه لره بازكي لايدا وغمرايا شيء ري بازي ايمانو هدايتي قرت تبروا شايستي الريزه ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين انسوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسن هرشي لا اسماء كانو زبيده يا هر خدا خاونيانا تاخيتان دكات و بو اوي تولب سينيد لواني كخرا بيان كردوا بجوري كردوا كانيان فهداش تيوان شي كتاك ان كردوا بچاكترين شي وبداتوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن إن ربك واسع المغفرة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 براستی پروردگاری تو ای پیغمبر، ای ایماندار، تو پوشی زور فراوانه، چاگ ده ناسید، لکاتک ده ایوی لزوی ده برپا کردوه، لوکاتش ده ایوی کورپلی بچوک بون لسکی دیکتان ده، آگای لیتان بو، که وات خودتان بچاگ مزان نو، خودتان بپالفت دامنن، هر خدا خوید ده زانه چه تقوی هیو پارست کاره، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى جاهوالم بداره آیا اوه پشتی لباور حل کرد کمه چشی بخشی و دستي دستی گرتوا آیا اوجور کسانا زانستی و نهنی دزان نو آگا شارا وكانو کان أَمْ لم يُنَبَّأْ بما في صحف موسى؟ أَيَا قدار نكر أبو بوي لبرا وكان موساد الذي وفَّى؟ يا أو إبراهيم أي كه؟ مو بيمان ألا تزِرُ وزرة وزر أخرى؟ لو برا وكتب في روزاندهات كهيج جناه بارج جناه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى براست آدمي ذات خاواني هيتش تيغنيا تنهاع ونبيت وَأَنَّ كردويت وأن سعيه سوف يرا بيقمان هولو كوش شكيد ثم يجزاه الجزاء الأوفى باشان پاداش ده درت او با تیر او تسلی وان الى ربك المنته برستي ودلنيي و دلين ككوتاي امره غزره لا لاي پروردgart و سر هل دد هو اضحك و ابكى بيكمان هرو زاتش ديار دي پيكنينو گرياني لا ادمي زاده بديهناوا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى هَرُوهَا خلق الزوجين الذكر من خَلَقَ الزَّوْجَينِ روزاتش دو جوری دروست کردوه که نیرو میه لنطفه یک لخاله چی زور بچوک اویش اگر ویستی خدای لسر بید که تیگ لجه خوی دادند رید وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَتَ الْأُخْرَا بیگوما لسر خداش دروس کردن وکی تریش وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى دولمان دیو اوی پیویست بید دی بخشه وأنه هو رب الشعراء الخداش بارد غاري الشعراء العربكان بارستينا دي خورة يج مليون اوان دي نيوان زبيو خور ليمان ودورة وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى روزاتش قومي عاديه كمي لناوبرد ثمودشي لناوبردو هيتشين هشتن وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى زوتريش قومي نوح لناوبرد كبيغمان اوانيش استمكارتر وسركش تربون والمؤتفكه اهوى روزاتش تاوان بارانو الشروال بيسانيش جاره وجوركارد فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا إنجا او دهاتان اي دا او اي ببرد باران فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا جا اتر اي ايمان تو لكام يغلناز و خدا دو هذا نذير من النذر الاولى ام پیغمبرش هو شیار کرویه کان لهو شیار کرویه کانی پیش او. آزفتی الآزفه. و تاگ بزنن قیامت لی پرسینه و نزیک مرد او قیامت لو بر پابوا. قیامتی گورش کاتیک بر پاد بید همون سعاد لو پیش دنیابو وای استاش قیامتها. ليس لها من دون الله كاشفه كسيجنات وانا دو الروح برباي بكاد جقلخ خداي بدا صلاه وبالا دست من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون جا اي ولمق سيك قرانا سر سام هذا كانو كريانتا نايت بو اوتشارا نسرشي كتشا وريت انا وانتم صامدون بدار بديه هر بپرستن